غيثها كالسحاب ينطر بالحراب في جموع الكلاب والعيد الغاوية بالضبل المرهفات صاغت المكرمات أيقظت من سبات أمة غافية يا جموع الضلال باقيه لا تزال راسية كالجبال راسية راسية أولتي باقية للعيدة جندها يهتفون إنها باقية دولتي باقية للأيدة رامية جندها يهتفون إنها باقية منحنت كالعبيد بأسها كالحديد عزنا تستعيد أسدها الضارية جندها الاوفياء قد أشاد البناء عاليا في السماء عاليا عاليا فردى لا يرى معتن كالغمى للمعالي سنا في السماء سامية دولة المؤمنين قلعة المسلمين بأسها لا يلي نارها حامية نارها حامية فجرت سمعهم أسكبت دمعهم شتتت جمعهم ريحها العاتيه قتلتهم الوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الداميه فجرت سمعهم اسكبت دمعهم شتت جمعهم ريحها العاتية قتلتهم الوف وسقتهم حتوف بالقنا والسيوف والمدى الداميه كم أسال الدماء في طريق الإباء فاستحال اللواء للعلا سارية بكتاب منير وسلاح نصير للإله القدير قد غدى الداعيه دولتي إنها الفرقة الناجية جندها يهتفون باقية باقية دولتي إنها الفرقة الناجية Jundura yahtefun baqiyah baqiyah baqiyah baqiyah baqiyah baqiyah